فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقَرَبُونَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقَرَبُونَ قالوا سنراود عنه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 معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولم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 إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن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 لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخا قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم فَلَمَّا جهزهم بجهازهم جعل السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِي ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ سقاية في رحلة أخيه، ثم أذن مؤذن أيةها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم. ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الْأَرْضِ وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين